حلقات البراء حلقات البراء حلقات البراء حلقات البراء حلقات البراء هي رمز العطاء صحبة حقت تم بالإخاء بالاخاء ورضا وسرور دائم وصفا نهجنا واضح ساطع بالصفاء علاقات المراه هي رمز العطاء صحبه حقه توجت بالاخاء رضى وسرور دائم وصفا نهجنا واضح ساطع بالصفاء نهجنا ايه من اله السماء او هدى سنه ختم الانبياء اي وها الصحب فل تسمعوا للنداء نحن اخوانكم حلقات البراء حلقات البراء يا رمز العطاء صحبه حقه توجت بالاخاء ورضا وسرور دائم وصفا منهجنا واضح ساطع بالصفاء علاقات البراء هي رمز العطاء صحبة حقة توجد بالاخاء ورضا وسرور دائم وصفاء منهجنا واضح ساطع بالصفاء علاقات البراء هي رمز العطاء, هي رمز العطاء وسرور دائم وصفاء Nmillammennem og som du er som utlistet geltet og som noterred. Handelsk år skal du sende på om